أ ن اعمل سابغات وقدر ت السرب واعملوا صالحا إ ن ي بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر و أ س ا ل ن ا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه ب إ ذ ن ربه ومن يذق منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعيد يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات يعملوا ال داود شكرا وقليلا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 جنتيهم جنتين ذواتي أ ك ل خمط و أ ف ر وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي الا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظ ا ه ر ة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي و أ ي ا م ا امنين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 وربك على كل شيء حفي ظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم, وما لهم فيهما من شرك وما له منهم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 ا ل ن ا س بشيرا ونذيرا ولكن, ولكن أ ك ث ر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إ ن كنتم صادقين ق ل ل ك م ميعاد يوم لا ت س ت أ خ ر و ن عنه ساعه ولا تستقدمون وقال الذين كفولا ر ا نؤمن بهذا ا ل ق ر آ ن ولا بالذي بين يديه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 قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أ ن ح ن صددناكم عن الهدى بعد إ ذ جاءكم بل كنتم مجرمين فقال الذين استضعفوا الذين استكبروا بل مكروا الليل والنار للذين بل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 هل يجزون إ ل ا ما كانوا يعملون وما أ ر س ل ن ا في ق ر ي ة من نذير إ ل ا قال مترفوها إ ن ا بما أ ر س ل ت م به كافرون فقالوا نحن أ ك ث ر أ م و ا ل ا و أ و ل ا د ا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 ب الا ت تقربكم ع ن ن د من آمن إ ل امن آمن وعمل صالحا فاولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا فأولئك لهم جزاء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 أ ك ث ر ه م بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض ن ف ع ولا ضرا ونقول, ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي قلتم بها تكذبون واذا تتلى عليهم آ ي ا ت ن ا بينات قالوا ما, إلا رجل يريد أن يصدكم. قالوا ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم عما كان يعبد اباؤكم وقالوا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 يدرسونها وما ارسلنا إ ل ي ه م قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشر ا ما آتيناهم فكذبوا الرسل فكيف كان نكير قل انما أ اعظكم بواحده ان تقوموا لله م ث ن ا و ف ر ا د ا ثم تتفكروا ّ ما بصاحبكم من ج ن إ ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سالتكم من اجر فهو لكم ان ادري الا على الله وهو على كل شيء شهيد قل ان ربي يقذف بالحق علام َُ الغرور ُ